be loud. الله. اما حذيفة فكانت له من سبب خاصة. كان اذا سأل الرسول لم يسأله عن الخير انما يسأله عن الشر. لماذا يا حذيفة اتريد ان تكون من الاشرار معاذ الله? اذا لماذا تسأل ليس أمامه إلا أن يذهب بنفسه إلى مدينة المصطفى. النبي التسليمتين. وكان من عاده الرسول بعد صزاة الفجر ان يجلس مع اصحابه ويسألهم من منكم رأى رؤية فليقصها عليه. واذا لم جاءك كعب جا مسلما تائما فحفظته يا حبيب الله. فماذا قال المصطفى؟ ان من المسلمين اليوم اناسا لو كان هذا الموطف معهم لقادوا زوجا انا نري ما عفوا نعم نزل إلي ملك من السماء ما عفوت عنه. وآخر سيقول لو كان رأسي في قعر جهنم ما عفوت وآخر سيقول لو نزل الله من السماء ما عفوت عنه. ولكن ماذا قال الرحمة المهدرة. e mostrar hoje amigos ولو عقوبته كيف أسقطناها ولماذا أسقطناها؟ من أجل الكرة من أجل الكرة الكرة حتى الجلدة من فوخة يقل ونرأت من وعشرين بك لله ايضا وقالوا لقد فاتتنا فرصه عظيمه لو اننا انتظرنا فرصه محمد وهو يصلي لفرضنا عليه وعلى اصحابه وقتلناهم جميعا وهم يا محمد. قال الرسول اذا ماذا افعل يا اخي يا جبريم? قال اقرأ قول الله تعالى لتغير الصلاة ولتغير من طبيعة الصلاة تغير من شكل الصلاة يا محمد غير الصلاة التي كنت تصليها بصلاة مع قول الله تعالى وإذا كنت في جماعة قمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فيقومون. واحدة يا محمد صلي صلاة الخوف يا محمد لا تصلي العصر كما صليت الظهر يا محمد صلي بنصف جيش جماعة لا سقطت الصلاة حتى في وقت الحرب. هل سقطت الصلاة في وقت الحرب؟ في وقت الحرب مع الأعداء؟ Amen. <laughs> A kor, a kor, go <laughs> along المسلوم فمن الحاله من الذي يحكم من يشاء من الذي يحكم من يشاء من يقتل من يشاء من الذي يخرج الحي من الميت ومن الذي يخرج الميت من الحي ومن الذي يرسخ من يهدم حساب? إِنَّ الْقُلُوْ دَوْلَةَ أَيَنْرِهُ مَكَاكِرَ بِاللَّ اللَّهُ قُرِضَ رَحْلَةَ مِنَ الْقَامْسَةَ من يشاء? من الذي يحز من يشاء? من يقتل من يشاء? من الذي يخرج الحي من الميت? ومن الذي يخرج الميت من الميت? ومن الذي يرصف من يهد غير حساب? إن للقلو دولة لا يملك مفاتره إلا الله.